يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا وأوفوا بعهدي وأوفي بعهدهم وإياي فرّبون وآمنوا بما أنزل صدقا لما معكم ولا تكونوا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 وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ